يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ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 في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَفْقَهُوكُمْ يَكُونُونَ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ 117. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 118. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اننا براء منكم وما تعبدون من دون الله. إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة.